اللهم أعلم من, من احمدك إنك ولا علي من دونه ولا داعه من دونه ولا ربه من دونه ولا داعه من دونه إنك أنت إنك من ما تممت و على راتك اللهم سلمنا من خطيه كما تحبني بيتنا و ما عيادك وللصالح كملوا ومن ما من اللهم اسمنا وقواتنا واجعل سعرنا على ما ولمنا وانصرنا من علينا ولا تجعل في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل ذنيا أشبع أهلنا ولا ولا يا اللهم الله الرحمن الرحيم احمدك واعذبك ونعذنا ونحمك والحمد لله من كل دبر مستغفرين في والاعوذ بك من كل اللهم الامه امه رشد يعز فيها اهل قهرتها فيه اهل نصرك وننورهم بنورك يا من المستحق على كل شيء قدير اللهم إنا ربيتنا بلن عديدك بلو إباعك نعاقين في يديك معظم فينا أحسنك عدل فينا خبارك نسألك الله المجمع السن ونسأني سبيناك كاو أن تسوه كتابك او أن لم تقع من خلقك به في Słuchajcie, że ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيلك من شر مسعادك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الله وإذنك عبوري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 اللهم اجعلهم الجنة وصالح الصالحات يا رب العالمين اللهم اجعل عملهم في الأرض اللهم اجعل عملهم في الأرض يا رب العالمين اللهم صلنا لهم الصيام وخلصنا شهور المسلمين Można, że się